وَأَنزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً بِقَدَرٍ فَأَسْكَنَّاهُ فِي الْأَرْضِ وَإِنَّا عَلَى ذَهَابٍ بِهِ لَقَادِرُونَ فَأَنشَأْنَا لَكُمْ بِهِ جَنَّاتٍ مِن نَّخِيلٍ لَكُمْ فِيهَا لَكُمْ فِيهَا فَوَاكِهُ كَثِيرَةٌ وَمِنْهَا تَأْكُلُونَ وَشَجَرَةً تَخْرُجُ مِنْ طُورِ سَيْنَاءَ تَنبُتُ بِالذَّهْنِ وَالْقُضْبِ النَّائِلِينَ وَإِنَّ لَكُمْ فِي الْأَنعَامِ عِبْرٌ نُّسقِيكُم مِّمَّا فِي بُطونِهَا وَلَكُمْ فِيهَا مَنَافِعُ كَثِيرَةٌ وَمِنْهَا تَأْكُلُونَ وَعَلَيْهَا وَعَلَى الْفُلْكِ تُحْمَلُونَ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 ربكم يريد ان يتفضل يريد ان يتفضل عليكم ولو شاء الله لانذل منائكه ما سمعنا ما سمعنا بهذا في ابائنا الاولين إِنْ هُوَ إِلَّا رَجُلٌ فِي جَنَّةٍ فَتَرَبَّصُوا بِهِ حَتَّىٰ حِينٍ قَالَ رَبِّ انصُرْنِي بِمَا كَذَّبُونِ فَأَوْحَيْنَا كل كب اعيننا ووحينا فاذا جاء امرنا وفارت النور فاذا جاء امرنا وفارت النور فالسف فيها من كل زوجين اثنين واهلك